رب العرش ناده يا رب العرش ناده يا اهل الميلاد رب العرش ناده ايا هلب ميلاد العدل والرحمة هلا هلا هلا سبحان من صور جماله ورسمه واختار من اسم الجلالة اسمه للبشر من بعد الظلالة نعمه حذني بالرادة يا هلب ميلاد رب العرش نادة يا هلب يا رب العرش نادة ربي رب العرش نادة صورة رسول الرحمة لما نلاحظ هلا هلا رسول الرحمة لما نلاحظ جن وإنس يا هلب جيتك صاحب ورد الربيع عطوره باسمك فاحت وغيوم الايام الحزينا نزاحت من شعاع مجده يا اهل ميلاده يا العرش ناده من هالخبر غارت بحيره ساوه وعلى الارض ايوان كسرت هاوة من غارت بحيرة ساوة وعلى الارض ايوان كسرت هاوة. والكون فرحان بجمالة غاوة حر وعبد وفق العدل تتساوة حر وعبد وفق العدل تتساوة اي من يعلن يا هلا بميلاده هلا رب العرش راه راب العرش راب العرش ناده للشاعر الشي السعيد الصافر ماثي من هالخبر غارت بحيرة ساوة وعلى الارض ايوان كسرت هاوة والكون فرحان بجماله غاوه والكون فرحان بجماله غاوه حر وعبد وفق العدل تتساوى حر وعبد حر وعبد وفق العدل تتساوى من يعلينا رشده يا اهل مناده يا ربي العرش ناده اي رب العرش اي هاد النبي حاضر حاضر هاد عامر من غارت بحيره ساوه وعلى الارض ايوان كسرتهاوه والكون فرحان بجماله غاوه والكون فرحان بجماله غاوه عبد وفق العدل تتساوى من يعلن ارشاد يا اهل الميلاد اي رب العرش ناده رب العرش ناده صيح رب العرش ناده ايه هذا النبي هذا النبي الشاعه فضل خبره كل النبوة ختمة بأسراره والأرض صارت والسمى من أنواره صارت والسمى من خص الجليل برحمته واغتاره سيد على السادة يا هلب ميلاده رب العرش ذكراً ولاده وساعة أجمل ساعة ذكراً ولاده وساعة أجمل ساعة نحييها هاليال ابن شهيد الطاعة أمة محمد إحنا وإحنا تباعه ما شاء الله أمة محمد إحنا وإحنا تباعه ما بينا منسى وما من بدينا وباعه ذو لحنا أحفاده يا هلب ميلاده يا رب العرش ناده ما شاء الله رب العرش ناده اي نتمسك بدين الله وبقرآنه نتمسك بدين الله وبقرآنه احنا اتبعنا المصطفى شوصانه نتمسك بدين الله وبقرآنه وحبها البيت يسري ويدمانه وكل قلب ينبض يا علي شريانه وكل قلب ينبض يا علي شريانه مسكنا بأولاده يا هلب ميلاده يا رب العرش ناده ماشاء الله يا رب العرش ناده مأجور, مأجور احنا اتبعنا المصطفى شو الصانه احنا اتبعنا المصطفى شو الصانه نتمسك في دين الله وبقرآنه علي علي حبها البيت يسري ويدمانه كل قلب ينبض يا علي شريانه كل قلب ينبض يا علي شريانه مشكنا باولاده يا اهل ميلاده رب العرش ناده يا اهل ايه رب العرش ناده يا غالب على تمسكه وتمسكنا غالب على تمسك وتمسكنا وبحب على اتشرفنا وتبركنا وبحب على اتشرفنا وتبركنا <تصفيق> مسلك حسيني للحشر مسلكنا مسلك حسيني مصلك حسين مصلك وتملكنا صرنا عبيد حسين وتملكنا صرنا عبيد يا اهل الميلاد رب العرش ناده رب العرش نادى اي قالب علي تمسكه وتمسكنا قالب علي تمسكه وتمسكنا وبحب علي تشرفنا وتبركنا مسلك حسيني للحشر مسلكنا مسلك حسيني للحشر مسلكنا شرنا عبيد حسين وتملكنا <تصفيق> ايشرنا عبيد حسين وتملكنا ايشرنا عبيد حسين, حسين, حسين, حسين يا اهل مناده رب العارش ناده أي رب العرش نادى